وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قشتنا أصلي كامل. الأصل الأول، كما نمكسي بباسي أصولي دعوي سلفي أكاد. كحصري جنيا لمدة، أصولي تريج من هن بلام بفرتي كمال بن ماو بن جينا في بيستا كشن كوتواني أهلي سنو جماعان لسلأم أصلاعنا بن يا كامل الاصاله الاهتمام والعنايه بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين ابي با يا اخو بدين ب في ربوني علمي شرعي زانستي شرعي وتاولا شرع شرازابن لكتاب ولا سنه ولا اقوال ولا فهم سلف في حين في حين ان كثيره ان كثير من الجماعات الاسلاميه اليوم منفلتة عن العلم الشرعي، وثلكاتك في حين لكاتك زوربي كزوربي الله إسلامي كان، زوربي جماعة إسلامي كان لم رج قال ده منفلتة يعني خارجة يعني هل هاتون لعلم؟ أشنانين لقال علم؟ ما خديش علم شرعي نابن. وفي حين أن كثير من اتباع تلك الجماعات منفلتون عن علم الشرعي هاروها شنكوتواني أو جماعة حزبانش كبايخ باع علم شرعي نادا وقرينجيبيا نادن وفي نادن وسرقال فإن الدعوة السلفية لطلب العلم الشرعي أهمية كبيرة بلان سلفيات بانجازي سلفيات شيء بايخة تولي يعني تهتم تهتم يعني بايخي زور في أدات بايخ بعلم شرعي في أدات بلان بايخي شيء زورش بقى إذ هو الركيزة والأساس المتين شن كأوك ولا كيا أو بنشين أو شيء زور بهذا كجاني إسلامتي الثمانام أو فبناء الفرد وبناء المجتمع، بنية تاك كسر أقربية بخوي بنية نا، خوي دروسك، خوي تكوينك، ببيع العلم الشرعي خوي تكوين نا. عن نمونا استا كم على خالك حزبي أبيني، دس بطال، جرفن بطال، ميرش بطال، دل بطال، عقل بطال. حيد جور علمك الشرعي بيني. نقران نه حديث نفقه هيجولك فينيه فلام دنياي شدل سر بشتي معصر وانا اذنت دامادمي زور اذنت فلام اياتي حديثي كما اشتيكي زور نزنت لا لمسلي شي الا عندك ايات وحديث شي بيبي اواني بيه كبا كل شي دين بو بدودان بشي بحزبايتك يا بو بكار هناني لكاتي مناقشه وانا وي بنية نانية تاك تو بنية نادرة تكوين نبي جورة نبي بيناقة إلا أبقي إلا أبى علم الشرعي بزاني وهاروها بنية كومالجش كومالج بنية نادرة يعني تاع العلم بلاو نبي توه خلق بيناقة خلق بيناقة بيا تاك وش لا يقوماني ولا يصلحاني إلا بالعلم الشرعي أمكم زوجة خلق برسالة كأمكم الجيت شو إن خالق کان چون شگون خالق کان و کاملا گش بعلم شریعه تا علم شریعه بلاونه بتوه تا دیها و صدها و هزارها حافظ قرآن و حافظ حدیث و حافظ فقه یعنی خالقیش علازق آشنه لعلم بلاونه بتوه همون معلق کان علمی تنکه بخ خالقش نه بخ خالقی فیربکرد با میdia و اعلام و بچند دینشته لواکیه و یعنی بعدی تا ایواره خالقیش فیسبوک بید یان خریدی که اینترنت و یان خریدی که هر شی که تر به بخشی زور دنیایی و یان یاری یان سر جادا یان کولان یان کاتکوشن به تلفنی و انواع وسایلی تر و جراید و مانکه هیچی نصوصی تیانیه نصوصی خوران و حدیثی تیانیه خالق پی نگه بوی چه تاکو چو کمالگاه جور نابن فیر شرعینه ولذا فان الله سبحانه وتعالى امر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل ابيني اجتماع شاكي قال تعالى فرماني بمحمد كدوى صلى الله عليه وسلم پیغمبري كدوه بعلم بيش وتوكل بعلم وكفر فقال عز وجل فعلم انه لا اله الا الله يا كم أبيبزن لا إله إلا الله وبيداوي لا إله إلا الله شيا، واستغفر لذنبك وللمؤمنين انجع عمل كاستغفاره وللمؤمنين ونحن انما جعلنا العلم بداية الأصول بوشي كم أسلم دع أصليك باسيكين بباسكين علمة لأن السبل كثيرة. ريغة زورن حصول الزورن ريغة زورن وكلها وكلها وكلها يعني كل السبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هموي ريغيشي ويالكرة ريغيشي مضلة شواشة كرة لخشتبرة هر ريغيك أجريد لا يوجد خشلتها بها إلا رأيك في غنبري خواه الله عليه وسلم كابو هو منهج منهج هر كسي هر, هر حزبك هر دولتي هر جماعة هر يكي بشوازي يجب رسمي دين داري. رسمي جيان داري. رسمي برية وبردين رسمي هل سوكود للجيان الدنيا عكار ولكن يجب الله يجب وسلم يكون الله يجب ان يكون الله يجب الله الله يجب ان يكون الله يجب الله يجب ان يكون الله يجب ان الله الله يجب ان يكون الله يعني <الديرو برزي ونزمي تانية> مستقيم يعني متساوي رأيك التخت يعني هيت جورا برز ونزميك لا دانيت ولا ريك نازان رجكيك ونبونيك شتيكت يعني رأيك الراس واضح واضح شو ينبكوون فاتبعوه ولا تتبعو السبول فتفرق بكم عن سبيله أم آيتي بو أوي كواه إثباتي كات كا فيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ريغي هي طريقي هي دعوشي لمن كدو شويني كوين و دعوشي لمن كدو شويني غيري ريغكي أو نكوين چون كا سرمالي أشبه لا أدين الريغة باش و أول شبه بزاني ولا سبيل إلا سلوكي سبيل السنة إلا بالعلم وناش توانين الريغي فيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وكو خوي بگدين بيدو زينة وخبايدعانيه ولكن يجب من سنتي محمد صلى محمد صلى الله عليه وسلم يكون المسلمين من محمد صلى محمد محمد كشف كذنو دوزينوو درخستني سبيلي محمد صلى الله عليه وسلم ولا سبيل الى سلوكي يعني قرتني ريقي سنت سنتي في أغنبر صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريقة بالراستي كان بعلم در بخرين الريقي باكي روشناك لتوا بعلم روشناك لتوا تباب زاني محمد صلى الله عليه وسلم ريقي هي با خوتيش دائما بالله من سنة يوم، أوم بلام أقر علمي كتبيا نبيا بتخاتس ولذلك قال الله عز وجل كل هذه سبيلي بو يا أخوة تعالى فرمي بفي غنبري صلى الله عليه وسلم أمر ريقيا كي منك. أي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله من لسه الأور ريقيا خلشي بانك بولا إخوة على بصيرتين يعني على علم على بصير يعني على علم أنا ومن اتبعني خوم أوانيشي كشون من كوتون أما الصفات مانا هم بانقشا أكين هم دعواء أكين بولاي خوا بولاي كسيتر بولاي خودي خوش من كس بانقناك كذب بخو مانا ونابسي تجمعو حزبو كومول كومول كاري حتى تنانت تعصب بطلبش دروز ناكين بخو مان كس تعصب باشو بو لابد دعوه كبشبه بو, بو الله هذه سبيل ادعو الى الله بس اما يك ان جاء بجهل بعلم لسر علم الزانياري ابي دليل في بيدي ندعو باخويا صفتي امتي محمد صلى الله عليه وسلم حلوه صفتي محمد وعي صلى الله عليه وسلم داعين بلا يخ ولا سر علمش فقوله على بصيره على برهان وحجه وهما العلم النافع ابي برهان وحجه ابي بلقه بيت برهان قال حجه فرختش حجه مطلق الدليل بلان برهان كامي دليل يك مبني بلسر شتيك يقيني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 اذا كانت مسلمه بسرعه بسرعه مسلم بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه هر بسرعه بسرعه هر بسرعه بسرعه يقينيات بو بسرعه برهان برهان يعني او فرق حجة وبرهانة برام حجه اقل مبنيش نبوله سليقين مابنيش بوله سر ظنيش بول بس ظنيش غالب هل بيت الحجه كابو علمي نافع شرطني هم برهانيات به جاندين دليل هيا لا سر فلا نشد بلا يقين ودليل راجح به راجح لو تش راجح يش نبي فلا مشبيه مبني بو لسر يقين, يقين او بي برهان اگر مبني لسر غالبش بيه بيه بيه حجة. دليل بيه بيه برهان علم علمي شرعي برهاني به غير برهاني هم علمي كنافعه بلام أبي بدللات يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج أحوج منهم إلى الطعام والشراب خلكي زور زياتر زور بعلم لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مره او مرتين خاردن روجك لروجك دا جارك يندوجار ياغروكي سبوتو سي جاريش بيسد بخاردن بيه تواني او كوبي في سي دو جاريش بخوي باشتاك بالام طولهمو حال سوقو تكانت بيوسد بعيلمه لن يركانتك كا لروجك شان جاريق دوبارا بيتو لمعاملات تحيتي، لسلوك وأخلاق تحيتي، لسلام تدين تحيتي، لحقوق حقوق نوان خطف ومنع وخزان ودرو ودراء يعني همو ب همو نفسي همو لحظة كله في وسط بعلمها، هموش تيك في وسط علم شرعي بزانية تمخالف شرعناك، بويه وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، بقد جماري نفسه كانت تو أو في ويسد بأشياء، في ويسد بعلمها. هر لك كدنى دزنور جوا، هر لك نور جوا، سلام كدنا يعني يعني تو علمي تنظيم ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم وفيك في او ايه ابيب زانين. علم يقدر جنيع علم ما بيته الشواء فرضي كفاية ما انهي وفرض عين ما انهي فرض على كل احد وفرض عينه وهش ما انه فرضي كفاية يعني اقر كوما لخالكك بيهستان يكفي سقط الاثم عن الباقين تاوان لسر او كانت ناميني فأما الأول أما الأول، الأول فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شيخ الإسلام يعني كثك شيخ الإسلام عالم في جودة هي هموم مسلمان وناصري سنبت أو شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الأصول الثلاثه وكل أصول الثلاثة ذا هنأتي الله اعلم رحمك الله يعني يجب أن تعلم يا يجب أن تتعلم في ويست بزاني أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل شوار مسألهن في ويست بيان زاني الأولى العلم يكمش ذبيب زاني علم بفيربين كبرتيلاشي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أبي وابن عبد الله وابن عبد الله وابن عبد الله وابن عبد الله وابن عبد الله وابن عبد الله الله وابن عبد الله الله ما عبد الله وابن عبد أوليك دينك تبيع أجت الروا لا عقيدة لا أخلاف لا معاملات يعني دينك لا أجت الروا إلا بوانا بي أبي بيزان همو إنساني كذنين بلاي من ناكونا بسيارناك ناما بوشيما. بي بوشيما شايتما نمهي ناو نجي أكاموت نا شوكا أغروانا بي أكويتا ناو كومولي محراماتو كماله اشتق انجمه نيك محرمات لو تش شرقي به لو تش كبائر به وثاون تمن رايك يشد لو تش يسرد لخرافودك يعني كماله واجبته له مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله لا يجوز جهله لا يسعه يعني بوينه بين نيزانه كيف تعني بو دي نيزانه؟ مثل هنديك مثل ابواب تاريخ هيا عندك مسائل ازياده هيا لعلمه اقر عالمه ياتشن زاني زانيا نقيدينيه بالامتو نرشي زانيه جزريريكينيه كابره اقر علمي رجال نزاني صحيح و ضعيف نزاني ونعبار نابد بس کس هی انصانی نوشکی چونا که نه وی هم کسی بزنی نوشکی چونا که لذتی لکانو وریکره پیوسته مکسی بزنی او او حدیثا هیا لسرد نوش عواید نوش عوایکره این لام مقد کسی که هیچ خنواری کنه بیا کاتا اهل علم که بلام مقاله دیجیاب پرسیل کن که ابو أو فالذي يجب على الإنسان ان يعمل به كاصول الايمان وشرائع الاسلام اكو اصل كان ايمان الايمان بالله الايمان بالملائكه الايمان بالكتب تأخر. الاسلام الصوم الزكاه الحج كش دروش مكيزا دياري الاسلام نكري انسان مسلمان ني زاني واروا وما يجب اجتنابهم من المحرمات شتانك بييستا ليدركوته حراما توانا وما يباح ان اشتي شي حلال و يبزاني حلال يعني ندير شي بيسيت بيتي للمعاملات وما يحتاجو إليه في المعاملات توجونا شي تبازارو حركة التسرماية كده أجنلي وعدي بقرز وزيادة ورقري وعكيب بشريج لقال كسيكي تلاو لقال فاسخة كا لقال فاجريكا لقال مشتركا لقال كافريكا أحكامي تشيش نازني أحكام معاملة نازني شن كتوش حرام بي قولك مأثور هي لعمرة وإن صحها هذا صحيح بي فرمي لا يبيع في سوقها في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شام أبا بكره البازار كاني امك رنفرشناك الا كسك شالزاي معاملاتك اغير وانا الا اكل الربا شاء ام ابى هو بي, بي نيت وش الربا ايش خلكت بيني انت وش با انواع معاملاتك حد الاخويا تشون بعقلي انا بخيال يا نبيت بس يذكي زين فارص رمكانين اجولين فندوب السر كان ماما سوى تشي الربا ولكن هذا حرام تو كي هاتي من بوي بوي يجب ان يكون الانسان ايضا يجب ما يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان البلا يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون برسالي للعلماء لما هو مستشار الزكاة بكيد بو أو يك علمت بيبدا فمن سأل أهل العلم فقد استنارا لدينه حركة سبرسالي لأهل علم كده خل خل كان يشار الزاكد أو بو الدين ذلكي خوي شرايحه كده وروناشيل كده هو الرجيك بروشن بوته وفعل ما يجب عليه واشترنج أتاك لسلي واجب يقول الله سبحانه وتعالى فسألو أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون بالبيانات والزبر. فقال إيه والشارة زاي بيانات نينو؟ شارة خوانين كخويت على لا أحكام عنه شيء هناوة. فرسيار بكن، فرسيار لو فهذا هو طلب العلم الذي هو فرضه على كل أحد. أما أو علماء كان فرض لسنه مكسي. كابو هند يقول علم فرضه فرضي عينيا لسنه ما دام نيجي كابن أحكام نيجي بزاني ما دام روجي قلبي أحكام روجو بزاني حلاوة حلا مكان روجو أبي بزاني وحجه وذكاء وأوشن واما الثاني علمك فرض عيني وفرض إيش فرض كفاية وهو فرض الكفاية من العلم فهو ما دون ذلك هاد شيء لو أنا كم تربية شو كفرض عينك أوش تجد كان كأنا أو أوانيك الروج عن جامعة دي. فرض كفايه والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نواف بقربات النواف العبادات على الصحيح فرض كفايه بريتين لزانيني أو علماني لمستواي علمي كما ننك علمي فرضي فرض عينه وتتبع حروف تواوشار زابون للشريعه الاسلاميه ولعلم شرعي بيته فرض كفايه او علمانا زانيد بوويك امته كب برازيلا انحراف اولا لاجل كردني سنته بو نمونه اگر خريشي روجو گرتي سنت بو روجي نروجه بو هوكاري اويكا بو هوكاري اويكا وانته علم بخياني روجو كه ما گرا بلاكم علم علم كفائي اگر بو نمونه فلانه ذكر فلانه عباده فلانه صدقه كردنه شتي اغلو باباتانه اخر خليشي او بيت بيته علم خليشي علمكه كان انم علم لناو لناو السكان لهدهم يله يشل چونك نفعك يبو خده نفعك يبو خلقهمي كاتب بلان بي في علم بي علم خنديشد اونيه ناوبيت يعني بي سالتو بيجي من علمهم كان بلان دايبي دا بي سالكه ولا ثلاثه لقد اردت ان اكون مزوجه لان جاري كان يقول كان ان اكون مزوجه لانه يقول لك ان اكون مزوجه لك ان اكون مزوجه لك ان اكون مزوجه لك ان اكون مزوجه لك صالد سال سال سال بين سال شن صار علم خواني في ويس اللو سال شو رصاله توران وتفسيد كي وحديث وشرح كي وأوانة تواو كي شن بتنصالك توا أجدانشي دلسي كي دانشي ضبطي كي أجبيدي توا بديدي توا دعيب وخدم طالع عز يا طريقيني صالك هر خليك شن شتبي بحجاء وي كمان خليك علم خوينم صدقنا کوم یار متی د اک واغ نادم جنین مو منال وخیو نا کوم پره روز استنه ناګریو زو شری نه کی نابت نابت عذر بویا لم كاتانا کتو مشغول لی بعلم و اما قیدینیا لهمو چا ک یک لپیشتر علم چون ک نفع بو و خدینیا نفع کی بو هم امته اگر شته ک دوته اگر خطبه ک دا اگر درس ک دوته اگر نا كتبه قد نسي بو هم امت شبه زماني خود بش عربي و او كاتب عفقي لبر بو هم خلقا له مو شاكيه گورتر كما ورد على الصحيح من اقوال على من من اقوال اهل العلم يعني على الراجح راجح لاقوال اهل علم اويك علم كبستر كما ورد عن الامام احمد رحمه الله انه قال تعلم العلم وتعليمه افضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به فيربوني علمه، فيركدني علم باشترى لجهاد ولا غير جهادش بل كم جهاد وكم اشتتر اوعنيك السنة اقل جهاد واجب هاد علم علمو علم علمو علماء ويشتري بجهادك اقل جهادك واجب بواجبك عينيبه بو. ك ابو اگر تطوع أو اوقات لناو او انا لهرهم علمك شكترا بلا ما بي علمك بيت ابي دو شرطي بي. أبي بي. أبي علمك علمي في بيت علمك علمي كلام سلف علمك أو أبي بزانيت فيربوني علم خير دنيو وسنو نو سينو بلاوك السنو كتير وناظم كش، أجر لبر السنو بليبر في حد برا عالمه، ندان شابو قد بشو خديشي براشتي ثبب. بويا تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا ببلدنا هذا من العامة. يحفظون بعض متون العقيده كاصول الثلاثه وكشف الشبهات والتوحيد ويحفظون آداب المشي للصلاه وكل هذا من اثار دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بركاته الله مؤلف علي امغيش نهنديك بيي غورل لم لمولاتي امال عوام بني من كمل متن شانلبري متن كانيان لبركدو اصول الثلاثه وهو كشف شبهات، وهو كتاب توحيد، وهو أذاب المشي للصلاة كأمان كتابي الشيخ محمد عبد الوهاب أما إيش طبعاً لأثار لشو نواري دعوتي محمد عبد الوهاب كأوانداً قرنجي أدابة إسلام و بع علم و أمانة خلق عام و خاص علمينا خلقها موي كاتها ديب ومزقودة ناو مزقودة درسة أو كسي كتاب ومزقودة همو كسيكا وكي سنه يخلجي كان ديام وقد قرر الامام سعود بن عبد العزيز الاول, الإمام السعود بن عبد العزيز الأول سعود العزيز يعني ك يعني مقررات والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية فحفظها والحمد ولله الحمد الكبار والصغار العامة وطلبة العلم إن طلبة المقرر بوتا برنامج له مو مسجوت يكأ أبي أم معنا بوا بدرس بوترته هموم مسجوت يكأ أبي بوترته بويخالقي كما يعرف ذلك كثير من من اعتنى بهذه الأخبار وكثير من كبار السن الموجودين الآن هذا زور كيزور فيري أمه وخلك كتمان جورش فيريبون وهذا هو السر الوحيد الله أمنك سرها متعك النهيانية لما نوي أملا تا بلاد موسى نجد وحجاز يعني دولة السعودية نقيتا من أدران البدعي ولكن بي في ان تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي كان لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون والشركيات ولكن العلم حصن حصين ككن علم قلايشي قايمه ودرع متين پوشايشي پوشاك كي بهزا قلغانيشي اسطوره من تحصن فيه من تحصن فيه وقي شر كثيرا هركسي خوي بق الله علمه علم بپوشيد اور خويدا وتا پال قلاي يعني پوشاكي ك شره دور اكويت او پاريزرد والطريقه التي ينال بها العلم يصحب ان نحددها او طريقي علم تيادسكوي بتش الطريقه علم مندسكوي له طريقه علم خوندن له نارحتها بلا ان ام طريقه وبس تنها يغريقاها نا رحمة ديالكين، بلام، شو كلا كاسيكوا، لكيسيكوا بحيث حد ب... يعني بحيث كل شخص يكون ملزم بإتباعه. ناتو من نجدان يبرينها من نجب خيني. بلام ولكن احسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليه. هر علماء له رواتي له شو نيكان بوخي طريقي خواني، هر ما يهركوا والله ما مستاهلوا لاتيك طريقه يجانهاي. فلان طلب باشترين يان أمريكا ما مم... على المكان يعمل ذيروشته. لم أسأل دا وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله كما في فتاويه وكلكتي بفتاويه دع الله وتعيين ما يشتغل به يعني أي الطالب داريكردني أوشتيكا تلبة كي هو مشغول بن الكتاب كان. ولكن يختلف ان البيت <سؤال> والبلدان. يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان علم الذي يقولون ان البيت الذي يقولون بفي البيت الذي بفي ان كان، الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت الذي يقولون ان البيت ان البيت يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والحالة التقريبية أو إلى هرهم النزيكترا في نظرنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن طلبة حول بدات كوششبكات بوي متنكان لبركات لهر علمي متنق لبركي يان أو متناني كدان راون لو علمدا لبركي فإن تعذر أقنيت لبريكات جاري وهاي لبر مشغول لبر لبر هنديكو كاريت يا لبر قران لبر لبركي فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا لبركي فل يكرره كثيراً با زور مراجعي بك زور بيخواني حتى ترسخ معانيه في قلبه تا او اندزور ايخواني توا ما نكان الاميش يعني خبريش بياك اكتب بي. زور جال بيخواني درسي تياب خوني درسي تياب الله يتوا زور مراجعي كي ازاني اشتاكان ازاني ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح یعنی تو لهر لهر علم متنی اگر دوست متن هیا، آو دوست متن زور بیخوانو. اگر لبریکی باشتره، اگر نه زور مراجعی که بالامیتر پیویز نکه، سبب مکث عیوب تفسیر بخونه. ولی کاکمن بیست تفسیر دارم سرگشتی کم. ما خلاص. کتابی نحو خوند، دکتیب نحو دارم سرگشتی کم. مبزنم چیشه؟ ما خلاص. اما لوانی یک کسی دو کسب پنوشش ذره صعبه بالام يكتب بكله مصدر دو كتاب مصدر او تواوكا بسريع تشوره واشن جاد وباريك روا بالام دوائي هر ششتك لكتاب كان تري او علمدا او علم كان تواني كاني بيني, بيني, بيني اما طول هيج هيج كتب يكتب نويسم زوج علم, علم جلد بلاهم الله تفسيري كام نسخي نسخي بي بي بي. الزبط الزبط كم تفسير كانت ضبط كدوا شيء بضبطي صدر به، كذا بضبطي كتاب به، هيج لكن هم مو علماء كان، بيوه سكتاب بيه، أو بتشو بخد مطالعه كان زاني دو كفائده بليري بينوسا يا نقلبري شت كت قيدي شيا بخنا وبخد بالا مشكتو بالا خابي ال بزاني يا امشن كتبي لهم فناب ثم تكون باخي كتب الفني كالتوضيح والتفصيل أو كتب كان تنهمي بتوزيع داني امي بو شرح امي شو كتاب توحي كان شرحيها يا يدو ننظر الى 옵شني 옵شني او ان برينتو برينتو على الوركي اوبليتو نزل بيفيهيZnag yak dana yan kallahum yan shaktira aw azabt kan jar jarik mutalaiya kan yishtrib kan bo tafsili handik shit kalira aruni wa harwa hamu ilmiq wa ina katama shay maktabati shikh ibn uthaymin kan ba qadam maktabat natabinu internet ba qadam la اگر بله این توانه دخیق نبین بعد تو زیکی زنی وقتی بود با کدام دلáníه. آبشار بنویسیم اینا. چون که با هر چیه کی زنی و زنی بودی. آکو خوی یعنی فالله علیه. و خویشی آوانی که قسمت کد خبری كان ل ل نوکتیب عقیده کنهاهیا. خبری خبری اصولی ل نوکتیب نمونا کانی أصول لنحو دباسيك نم كاني نحو لتفسير دباسيك خبرك جايزانه لها معلم اقصاعك اقصاعك وبيه أوهيج حتى أوانيك بنيوة درسي تفسير على أوى شو هالمشكلة بان كورسيك اللي ناقح رمذانش تو آه تموقع نتو اقصاع خدتوه بويه بزوري كتابني بقواي كوا علمك أبوكي ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه فلو حفظ الطالب والعقيد الواسطية لشيخ الإسلام عقبون مع عقدي واسطية بزاند وصل ثلاثة بزاند والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد يعني، وفي الفقه مختصر الدليل ووسي دليل الطالبة ومختصر المقنع يعني الزاد وفي الحديث بلوغ المراء وفي النحو الآجرومية أمانة بزاند واجتهد في فهم هذه المتهم أنجبتشي بو امانه أمانات كتابيك بخيني تور وراجع عليها ما تيسر من شروحي بو امانه بغريته بوش المصدر في ربي. وراجع عليها ما تيسر من شروحي او كتب فنها الشرح كانوا أو كتبانيك لم فنانها فإنها كالشرح لها لان الطالب اذا حفظ الاصول صار له ملكه تام. چونك اگر اصل كانت لبركت او هيئات الصفات قد بول لسبيت حدقي حاج كات للسر حت شي حسب في معرفته وهانت عليه كتب الفن كلها كتب الفن كلها يعني هانت يعني سهلت او بتهين الصغار الصغار والكبار كتابك عقب شوقك قوله كتابك الجوربي توازني چونك كانت بيه ومن ضيع الاصول حرم الوصول هر كاتب اصلكان ظبط نكا ابن فرنابي ناقيت امنج بو يبي اصلكان اتقانك هر كتابي علمك كتاب دواني تاعي كتاب ادوانك اتقانك بتواوي ازاني توا ومن ضيع الاصول حرم الوصول فمن حرص على هذه العلوم النافعه واستعان بالله اعانه هركاسي فيدا غريب كلسر ام علمانه وداوي كومشي لخوي تعالف كخوي تعالى رمتياده وبارك له في علمه وبركته خات علمك كيوة. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريق النافعه فاتت عليه الاوقات هركاسي بورغتني علم وبوفيربوني علم امر يجينا أوه كاتكانيش للسرور شخص وعيه بانزا بي سي جن صالة بقي مطالعه كده عن شدة دزجوي أجريت أمامنا هيك فيرنوا فيرنوا أو نيتري شدة أو نتنيش عمري بده ليش فيرنات أقول هالوا بروه بطلع من أجل هو الله <سؤال> غرونه كيف فاتد عليه الاوقات <سؤال> ولم يدرك الا العناء هيك دزنا كوي مندوبون اقلبم كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة بالتجربه والمشاهدة وكبيني ما انا وتجربه وبخلكش منظور بيني وشني خندوت هيك فرنابه انتهى كلامه رحمه الله وصلى الله على محمد Thank